Bismillahirrahmanirrahim Hamim Wal Kitabil Inna Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan La'allakum Ta'qilun Wa innahu Kitab, belainya, lahir yang hakeem. Afnadzrib angkum dzikra, safpan angkum tum, kaum musrifin. Wakam aguslna min Nabiil fi al awalin. وَمَا يَأْتِيهِمْ yang mendengar! إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ Dan وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ منا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 قَدَّوْنَ قَالَ وَلَوْ جَئْتُكُمْ بِأَهْدَاءٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ وَلَوْ إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُنِ بِهِ كَافِرُونَ فَلْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِنْ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَ لَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِ الْمَتَاعُ هَؤُلَاءِ وَدَّعَاهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الحق ورسول مبين. ولما جاء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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة أمورا حِدَةَ الَّلَّهَ جَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَانِ لِبُرُوَتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُرُوَتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۚ أَمَّنْ يَعْشَىٰ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَيَنَّمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْ تَبِئِنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ الْمَشْرِقِ قَيْلَ فَبِئْسَ الْقَرِينِ ولين كَمْ مِنْ يَوْمٍ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّ نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ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 ويطي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما فأسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء سَبِّلْ بَيْنَتِهِ قَالَ قَدْ جَئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتَ لَفِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ دُون DETECTION وَهُمْ لا يشعرون الأَخِلَّ أُو يَوْمَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمْتَحْزَنُونَ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب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 Wahai kita telah dianiaya oleh mereka, tetapi mereka adalah orang-orang fasik. Kami memohon kepada Tuhanmu untuk menghukum mereka. Dan kami berkata, أم أبرمون أمرًا فإننا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أنما يصفون فدهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم عن خلقهم ليقولن الله فان لا وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون